بعض الفوائد الإنسان إذا حضرته مقدمة الموت يكون مقبلا على الله فهنا لا يكون منه إلا من طوت عليه سريرته في الغالب فلما كانت سريرة الأنبياء منطوية على التوحيد ذكروه وكذلك كل واحد غالب من طوت عليه سريرته في حياته يلهج به يذكره يتفوه به عند موته نسأل الله جل ذكره السترى والعفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى فيلهج به ويوصي به فالحطيئة مثلا شغل نفسه بعيوب الناس دهرا طويلة لم يترك أحدا إلا هجاه فلما حضرته الوفاة كان منه عياذا بالله الكلام البذيء والقول المستقبح لأن سريرته انطوت على هذا دهرا كاملا فحري بالمر أن ينظر في خاصة نفسه وفي سريرة قلبه وأن ينطوي قلبه على محبة الله وإجلاله وذكره حتى يرزق مثل هذا التوفيق إذا حضرته إذا حضرته الوفاة الفائدة الثانية أن العلم أمانة عظيمة يجب على أهله أن يبلغوه الناس قال ربنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لكن ينبغي للعاقل أن يتحرط طرائق المثلاء في إيصال علمه للناس وأن يتبع السبل التي يغلب على الظن أنها أدعى لأن يقبل الناس منها فلا يكون منقبضا أشد الإنقباض ولا منبسطا أشد الإنبساط وإنما يتريث ويتمهل ويعطي بحكمة ويحجم بحكمة حتى يبلغ شرع الله جل وعلا ويقبل منه أن يتريث أحياناً لكن إذا حضرت الوفاة ما كان قد أخفاه ينبغي أن يجهر به حتى, حتى لا يقعل في الإثم كما يقال إن معاذ رضي الله عنه أرض أخبر ببعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تعثم أي خوفاً من أن يناله الإثم من الخبر القرآني هذا كله من قصر الرباني هذا الذي في القرآن العظيم يأتي بيان عسمة الله جل يأتي بيان عسمة الله جل وعلا لأوليائه وأصفيائه وأن الله جل وعلا يحفظهم بحفظه وهذا من دلائل قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله لكن الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء وقد يبدو لك في ظاهر الأمر أن فلانا نُكِّل به لكن لا تدري ماذا أعد الله جل وعلا له فقد يكون في هذا النكال الظاهر الذي لا يُذِه إلا جسدا فيما يراه الناس قد يكون بعد ذلك له في أخراه من رفيع الدرجة وعلو المنزلة كما وقع لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله جل وعلا فسيكفي الله وهو السميع العليم قول ربنا جل وعلا عن أوليائه المتقين ونحن له مخلصون وهو ما بيناه إجمالاً في أول اللقاء قرينه على عظيم أهمية الإخلاص في حياة المؤمن فالله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك هو جل وعلا لا تنفعه طاعة طايع ولا تضره معصية عاص ومن أشرك مع الله غيره أو كله الله إلى من أشركه معه وإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لأن يخلص نيته له تبارك اسمه وجل ثناؤه وما أجمل القلوب وهي لا تبتغي بعملها إلا رحمة علا من غيوب ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ولنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنفس البشرية تحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يكون عملها خالصا لله جل وعلا وحده ولا يوفقوا لهذا إلا من وفقه الله والهداية بيده الخير كله بيديه والشر ليس والشر ليس إليه. في قوله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله صبغه دلالة على ما فطر الله جل وعلا عليه العباد من تهيئة لأن يكون أولياء لله. قال ربنا فطرة الراه التي فطر الناس عليها وقال ربنا نور على نور فنور في الفطرة مستقر في القلوب نور من الفطرة مستقر في القلوب يأتيه رحيق الإيمان ومشكات العلم ونور الوحي فيزيده جلالا وبهاء ويظهره ويكون اتباع المؤمن عليه فينال بذلك عفو ربه ورحمة سيده وخالقه ومولاه قال ربنا جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون في قوله جل وعلا تلك أمها كما بينا في أول اللقاء هذا دليل على شرف المقام وعلى علو المنزلة وإنما نال أولئك المباركون من الأنبياء والمرسلين ما نالوه عطايا محظى من ربهم تبارك وتعالى وفضلا من الله جل وعلا وإحسانا والله جل وعلا هياهم لأن يبلغوا عنه رسالاته وينصحوا له في برياته فعلموا وعملوا بذلك العلم الذي علمهم الله جل وعلا ا فنالوا شريف المنزله وعلو الدرجه ورفيع المكانه وامر الله الخلق باتباعه قال الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فاقتدى صلى الله عليه وسلم بهداه الى ما آتاه الله جل وعلا من هدي فاجتمع فيه ما تفرق من هدي الأنبياء إلى ما آتاه الله جل وعلا من هدي فكان حقا أن يكون عليه السلام في تلك المنزلة العالية التي لا ينازع فيها من البشر أحد